بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من العالمين أم يقولون افتراه خلوا الحف من ربك لقدر قوم ما أداهم ما أداهم من نبي من قبلك لعلهم يهتدون. اللهم الذين خلق السماء وال earth وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شبيه أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُنَزَّلُ بِالأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يُعْرَضُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ بِقَدَرُ ثُمَّ يُعْرَضُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ الْبَشَرِ مِمَّا تَعْبُدُونَ العالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسلمه من سلالة مما ونفخ فيه بالروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء لَنُمِتَنَّ الْمَوْتَ الَّذِي وَعَدْنَا بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَمْ تَرَ إِنَّ الْمُجْرِمُونَ لَافِيضُونَ فِي صُدُورِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَنْصِرْنَا وَسْمِعْنَا وَأَطِعْنَا فَأَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّنَا مُوقِنُونَ ولو جئنا لآتينا كل نفس نداً ولا جن حق القول مني لأل أنجنا نم لأل أنجنا نم من الجنّة والنّاس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقى ما كنتم تعملون إنما يؤمن في آياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجابن نبهم عليم ضاجي يدعون ربهم خوفاً وقامع و مما رزقناهم يقول فلا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرود أعين جلاد كان فاذقون لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤمنين فلهم جنات المؤمنين ذلما كانوا يعملون وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَزَقُوا فَمَأْوَاهُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَفْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ دُوَّقُ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي قُلْتُ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى لُنَالَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ وَمَن أَعْلَم مَن أُفِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّمِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَّقِمُونَ لَقَدْ أَذَيْنَا مُدَّ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ وَجَعَلْنَا مُدَنَّبَ بَنِي إِثْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَهِنَّةٍ مَتَى يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُوصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لا آيات أَفَلَا يَذْكُرُونَ أَوَلَقِيرَوْا أَنَّا نُقُلْ مَا أَإِلَى الْأَرْضِ الْجُرْدَ فَنُقْرِدُ بِهِ زَرْعًا فَنُقْرِدُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَمْعَامُ وَأَفْقُرُ أَفَلَا يُغْصِرُونَ سيقولون متى هذا الفتح إنكم صادقين قل يوم الفتح لا يبع الذين كفروا إيمانهم لا يبع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم ونظر إن انهم <تصفيق> من <تصفيق>